أعهاب تجري من تحتها الأنهار جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها كل الثمرات وأصابه الكبر من نجيل وأعهاد تيل تحتها الأبهار له فيها من كل السمعات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها اعصار فيه نار فاحت وقد تحاذى في دوله فيه نار فاحت كَذَلِكَ يُبَّون مَملَكُآياتاتِعََّفُ تَتَفَقكون جَغَكَ بَّ مَلَكُآيات